وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجّة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلال وبصر به من الجهال وقوّ به بعد الضعف والقلّة والذلّ وجعلنا على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميمين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 أو خواراً أو ذليلاً لا يمكن أن يقود أمة ولا أن يرفع شأنها ولا أن يرفع راية من رايات الإسلام أو حتى من غير رايات الإسلام لا يمكن أن تسير في طريق النجاح إلا إذا كنت شجاعاً قال الطروشي رحمه الله تعالى اعلم أن كل كريمة تكسب إنما تكسب بطريق الشجاعة والقوة وأن الجبان لا يمكن أن يحصل على كريم أبداً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 سمعوا سيحةً عظيمة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 ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يعلمون أن الشجاعة لا تعتمد على قوة جسد أو تعتمد على طول أو عرض إنما تعتمد على إقبال داخلي. البراء بن Malik رضي الله تعالى عنه يراه الناس نحيلاً قصيراً ربما حركته الريح. ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد حصرو فلما حاصر حديقة الموت. التي تحصن فيها مسيلمة الكذاب مع أصحابه وصار مسيلمة مع أصحابه يرقون على الأسوار ويرمون صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأولئك الكفار مسيلمة وأصحابه قد تحصنوا في هذه الأسوار ولا يستطيع الصحابة أن يوصلوا إليهم سهامهم فإنهم وراء أسوار ووراء صخور فأقبل البراء بن مالك رضي الله عنه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 معي سيفي وضعوا هذا الترس على رؤوس الرماح واحملوني على رؤوس الرماح وقربوني من الجدار فإني أكبث في داخل هذه الحديقة ويفتحوها الله تعالى لكم ففعلوا ذلك وأقبل رضي الله تعالى عنه وحملوه وهو قاعد في هذا الترس حتى قفز في داخل الحديقة وحده وجعل يقاتل حتى فتح الباب للمسلمين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 قال لهم أعطوني الراية وهو لا يرى قال أعطوني الراية فسلموه الراية قالوا لماذا قال إني رجل لا أرى فإذا فر الناس لم أعلم كيف أفر فأثبت إذا فر الناس وأنا أعمى لا أدري كيف أفر يمينا أو يسارا فإني يفضل وأن أثبت حتى أقتل والراية ينبغي أن يكون حاملها ثابتا في موضع حتى يجتمع الناس إليه فسلموا إليه الراية فأقبل إلى الأرض يحفرها بيديه وهو أعم حتى غرس قدميه في التراب ثم حمل الرأيت السوداء ولم يزل حاملا لها حتى فتح الله تعالى على المسلمين شجاعه إذا كانت في القلب انطلقت بعد ذلك إلى النجاح أطاع خيلا من فوارسيه الدهر وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أما تلموتو أم ذعر الذعر وأقدمت إقدام الأبية كأن لي سواه مهج سواه مهجتي أو كان لي عنده وتره لما أقبل النابغة الجعدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان سيدنا ومولانا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 وجعل ينشد، فكان مما قال تذكرت، والذكر تهيج على الفتى، ومن عادة المحزون أن يتذكر، فلما قرأت النبع بالنبع لم تكن على البعد في عدانيه أن تكسر، سقون سقيناهم كأساً، سقيناهم كأساً، سقونا بمثلها، ولكننا كنا على الموت أصبراً، سقيناهم كأساً، سقونا بمثلها. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا الشجاعة أيها المسلمون ليست خاصة فقط بالقتال والنزال الشجاعة في كل شيء الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لابد أن يكون شجاعا المربي لأولاده لابد أن يكون شجاعا الناصح للناس، المنبه لهم على أخطائهم، كن شجاعاً. الذي يخطب على المنابر لابد أن يكون شجاعاً. الذي يتقدم ليصلي بالناس لابد أن يكون شجاعاً. الذي يبدي رعيه في مسألة لابد أن يكون شجاعاً. الذي يطالب بحقه لابد أن يكون شجاعاً. ولذلك مدح الله تعالى أنبيائه ورسله في كتابه. مدحهم الله تعالى بالجرأة.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 لم يقل أنا أخجل أنا أخاف أن تقتلني أخاف أن يتهموني لم يدع الأوهام ووسوسة الشيطان تسيطر عليه وإنما طرب بها عرض الحائط قال إني أخاف الله رب العالمين وقال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وجعل يفر من بين يديها حتى لا يقع في الفاحشة ثم صار شجاعا لما قالت هي لزوجها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 وتشكون إليها ضعفكم وقربتكم وحاجتكم إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم شعيب عليه السلام كان شجاعا يمشي بين قومه يقول لهم لا تنقس المكيا والميزان إني أراكم بخير يعظ قومه بكل شجاعه وجرأة ما قال في نفسه كيف أمنعهم من الربح في أموالهم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 ويقول إني أشهد الله وشهد إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اعملوا ما تريدون أن تفعلوا والسحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام لما هددهم فرعون بالقتله البشعة لم يقل سأقتلكم لا وإنما جعل من خبثه يصف لهم طريقة القتل ليدخل إلى قلوبهم الوجل والفزع فيقول لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو ولأصلبنكم في جذوع النخل أنت ستقتلنا قل سأقتلكم لا أراد أن يدخل قلق إلى قلوبهم وجل وخوف أني سأقطع يدك وسأقطع رجلك وأعلقك في نخلة وأدعك تنزف حتى تموت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 إذا أراد غزوة ورَّا بغيرها، لا يعني أنه جبان، وإنما هو شجاع مع حكمة وتعقل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيضا وهو قادر على أن ينفذه إنسان غضب غضبا شديدا، وغتاظ وكان قادر على أن ينفذ غيظه بضرب أو قتل. قال: من كظم غيضا وهو قادر على أن ينفذه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 فانتظر حتى ترجع إلى المدينة فإذا رجعت إلى المدينة كان الذي عندك هم أهل الحكمة والعلم فتكلمت بما تريد فقال له عمر صدقت ونصحت وسكت لم يقل عمر أنا ما يهمني أحد الذي ما يعجبه الكلام سأقطع رأسه أنا لا وإنما شجاعة لكن معها عقل وحكمة الرأي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 كان من دعائه الذي يكرره دائما أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والكسل ومن ال من غلبة الدين وقهر الرجال ومن الجبن والكسل وكان عليه الصلاة والسلام يحفظ ذلك أصحابه ولذلك كانت العرب منذ القديم إذا رأوا رجلا جبانا ذموه أكثر مما يذمونه بغيره ومن تأمر في كلام العلماء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 فتدعون إلى الخور والجبن هي غير حقيقية ولذلك تجد الإنسان ربما لو أرادني يتخذ قرارا شجاعا في تجارة يبدأ يقول في نفسه قد لا يكون هذا الموقع غير مناسب وقد لا يأتي لي الزبائن، وقد يحتالوا علي التجار وقد لا يدفعون إلي الأموال ويبدأ يفترض سلبيات من سوء ظنه بالله أحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى في تربيتك لأولادك كن شجاعا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 قال يحسبون كل صيحةٍ عليهم هم العدو فاحذرهم أما المؤمنون فيعلمون أن الأمر كله لله أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال لا يهدي ليحسنها إلاهم اللهم واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن توحد أمتنا على قائد شجاع اللهم إننا سألك أن توحد أمتنا على قائد شجاع يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة أمتي الإسلام في كل مكان اللهم املأ قلوبهم شجاعة و واجعل لنا القيادة والريادة على الأمم يا حيا حي قيوم يا رب العالمين اللهم وحد أمتنا اللهم واجمع شملنا اللهم ودحر عنا عدوانا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 ورد كيده في نحره ورد كيده في نحره ورد كيده في نحره اللهم محقن دماءهم واجمع كلمتهم اللهم اجعلهم على الخير يا قوي يا عزيز اللهم اين تنصرهم فلن يخذرهم أحد اللهم اين تنصرهم فلن يخذرهم أحد اللهم اكن معهم وحد صفهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم وكن لاخواننا المجاهدين في سوريا اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم يا حي يا قيوم اللهم رحماك بهم اللهم أرنا عجائب قدرتك في عدوهم اللهم من دعم بشر بسلاح أو بمال أو برأي أو بمؤتمر أو بملتقى أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين